بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب إن وَهَنَّ الْعَظْمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَاءِكَ رَبِّ شَقِيَّ وَإِنِّي خَفَتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَأِي وَكَانَتِ مَرَأَةٌ عَاقِرٌ فَهَبْ لِي فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنِكَ وَلِيًّا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 ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمر ما قضية فحملته فانبذت به مكان قصية فجاء أهل المخاض إلى جذع نخلة قالت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 فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم, فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله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 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتعون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه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 يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان لربمان عصيا يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال ارغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لاارجمنك واهجرني مليا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 إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب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 ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ الَّذِينَ كفروا للذين آمَنُوا مَاذَا أَرَدْتُمْ بِهَذَا الْقَوْلِ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ آيَاتٌ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 مكانوا وأضعف جدة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير مردا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لاوتي أنما له ولدا.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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدان وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا